أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَاهَدُوا أَن يُتْرَحَ نجعلهم كالذين كَانُوا وعملوا الصالحات نَجْعَلُ لَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم